يا سيرة الخلفاء والنبناء عودي جددي في القلب أنوار السجود ذكري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 كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مرحبا نأتي يعني أخيرا إلى المحنة محنة الإمام البخاري رحمة الله عليه. طبعا البلاء شيء مصلط على بني آدم لابد أن تبتلى إما أن تبتلى في الله أو أن تبتلى في الدنيا أهل العلم والفضل يفضلون البلاء في الله لأن كله أجر يعني جماعة مثلاً اللي بيهربوا من الالتزام ومش عايزين يلتزموا بتاعه كلام ده وقول لك أصل المؤمن مصاب ودايماً عليه مشاكل والكلام ده طيب هو أنت يعني لما هربت من مشاكل الالتزام وانت نجوت ما هي مراتك مطلع عينك ولا أبوك مطلع عينك ولا جرك مطلع عينك ولا أبنك مطلع عينك ما هو لابد أن يبتل المرء بأي نوع نوع البلاء فلأن يبتل المرء في الله لا يكون خيرا له من أن يبتلى في الدنيا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتل المرء على قدر دينه فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء حتى إنه لا يمشي على الأرض وما عليه خطيئة وفي نفس الوقت يعود هذا على قلبه بالخير لأن القلب انما يقوى في المحن والعواصف ترمي القلب في العواصف يقوى ولا يضعف ويوزن المرء يوم القيامة بقلب فربنا عز وجل أناط البلاء بأوليائه ليه؟ علشان حتى يأتون الله عز وجل يوم القيامة بقلب قوي سليم فما من عالم رباني له في الناس قدم صدق إلا وتجد له عنوانا في ترجمته بعنوان محنته ايه بقى محنة البخاري البخاري رحمه الله امتحن مرتين في المرة الاولى مع شيخه الامام محمد ابن يحيى الزهلي وكان الزهلي امام نيسابور كان ملكا غير متوج لا ترد له كلمة وكان صاحب حشمة كاملة في نيسابور فإمام البخاري لما عزم أن يذهب إلى نيسابور وأبلغ محمد بن يحيى الزهلي أنه قادم إلى نيسابور قال محمد بن يحيى الزهلي في درسه لتلاميذه وكانوا بالألوف قال غدا يأتينا العبد الصالح محمد بن إسماعيل فمن أراد أن يستقبله فإني مستقبله طلع الزهلي عشان يقابل البخاري والبلد كلها طلعت مع الزهلي والعالم من فرحتها بقدوم البخاري نثروا الدنانير على رؤوس الأشهاد ونثروا قطع السكر والحلوة ابتهاجا بقدوم الإمام محمد بن إسماعيل البخاري إلى نيسابور داء البخاري إلى نيسابور ونزل في دار البخاريين وبدأ البخاري يعطي دروسا في العلم ويملي العلم على الطلبة كانت في ذلك الوقت في فتنة جسيمة اسمها فتنة خلق القرآن الفتنة دي يعني التي امتحن فيها الإمام أحمد ورفعه الله عز وجل إلى مناط النجوم بسبب صبري في هذه المحنة فاتفق العلماء على أن من قال القرآن مخلوق يبقى كافر فجاء بقى حاجة جديدة اسمها إيه لفظي معلش الكلام ده انا أركز معايا فيه وأنا مش عايز أخوض في المحنة لأن أنا عشان أفاهم بقى القضية وأفاهم كلام الله ولفظي بالقرآن وأخوض يعني أنا محتاج أخذ حلقة أو حلقتين وده ليس مقصدي إنما أنا بحاول أختصر يعني القصة وربما كان في الاختصار شيء من الإجمال يمكن يعمل شيء من الإيمان الالتباسي عن الفهم أرجو أن يكون هناك التباسة إن شاء الله أن يكون هناك التباسة إن شاء الله طلع حاجة جديدة القرآن مخلوق يبقى كافر خلاص بس طلع حاجة اسمها لفظي بالقرآن مخلوق طيب القرآن هو كلام الله غير مخلوق طيب حركة لساني دي لو انا قلت كده الحمد لله رب العالمين مش ده لفظي انا تلفظت بالقرآن طب ده مخلوق ولا ازلي طبعا مخلوق ليه حركة لساني الان مخلوقة كان لساني واقف ومعدين تحرك تمام فلم تكن موجود الحركة موجودة ثم وجدة فلفظي بالقرآن مخلوق يعني تلفظي لكن أنا أردت لكم اللغة العربية حمالة فلفظي إما أن تشمل الملفوظ اللي هو القرآن نفسه أو تشمل حركة اللسان فيتارى بقى لما وحده اللفظي بالقرآن مخلوق يقصد القرآن ولا يقصد حركة اللسان العلماء قال لك لا ده الجهمية بقى بيلعبه لعبة جديدة اتكشفوا ولما قالوا قرآن مخلوق كفرناهم عايزين يلعابوا لعبة جديدة ويقول لك لفظي بالقرآن مخلوق وانمررها لهم وهم يقصدوا الملفوظ وللقرآن نفسه يبقى رجعت المقالة الأولى قالوا بقى العلماء زي أحمد بن حمد والزهل وغيره من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع واحد البخاري بيدي الدرس قال له أبا عبد الله ما تقول لفظي بالقرآن مخلوق سكت فكرر عليه سكت البخار برضه يتكلم كرر عليه برضه سكت كرر عليه فقال البخاري العبارة الآتية قال القرآن كلام الله غير مخلوق وَأَفْعَالُنَا مَخْلُوقًا كلام واضح جدا أفعلونا أي حركة لساننا وعشان محصص التباس أمقيل في الأول القرآن كلام الله غير مخلوق وَأَفْعَالُنَا مَخْلُوقًا الراجل شغب وصرخ وقال البخاري بيقول لفظي بقرآن مخلوق <تصفيق> وصل الكلام ده لمحمد بن يحيى الزهلي لم يستثبت الزهلي من المساله ديت وقال من جالس محمد بن اسماعيل فهو مثله انفض الناس عن الامام البخاري شوف بقى استقباله العالم استقبلوه على 3 فراسخ الفرسخ 6 كيلو يعني, يعني 3 في 6 في 18. 18 كيلو ناس بشر مستنين البخاري ورموا الدنانير فرحة بخدومة ورموا الحلوى والسكاكر والكلام ده على رؤوس الناس لما الذهلي عالم نيسابور قال مفحد يعد له انفضى الناس عن البخاري <تصفيق> لم يبقى مع البخاري إلا اثنان الإمام مسلم ومحمد وأحمد بن سلم اتنين دول بس فواحد أحمد بن سلم يقول له يا أبا عبد الله أين هذا اليوم من اليوم الذي نثرت فيه الدنانيرو على رؤوس الأشهاد شوف يعني 18 كيلو ناس وبعدين اتنين بس اللي معه قال البخاري البخاري له ما يضرني إذا سلم لي ديني بدأ الزهل يضيق على البخاري فخرج البخاري ليلا من نيسابور إلى بخارة ويذكر ابن عدي وغيره بسنده إلى البخاري أن البخاري لما اهتم ركبه الهم بسبب هذه المسألة وقبض على لحيته وقال اللهم ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك طبعا بعض الناس قد يستشكل دعاء البخاري رحمه الله مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمنى الإنسان الموت قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس وغيره لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه فإن كان لا محالة فاعلا وإن كان لابد فاعلا فليقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي فالبخاري هنا بيقول اللهم ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك كلام البخاري رحمة الله عليه يتوجه بوجهي الوجه الأول أنه قد يكون نسي الحديث في غمرة الهم تعالى سلم الحزين ينسى البدهيات وأقرب مثل إلى ذهني أتذكره الآن حديث مثل عائشة رضي الله عنها لما أشاع الناس عنها الفاحشة في حديث الإفك المشهور فبتقول يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم منذ علم بهذا لا لم يكن يكلمها هي ذهبت إلى بيت أبيها وجلست هناك تبكي يومها وليلتها قالت حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا فلا يتكلم أكثر من أن يلقي السلام وبعدين يقول كيف تيكم, تيكم اسم إشارة للبعيد يعني إزايها يعني وظل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا شهرا كاملا لا يحدثها وكل اللي يفعله صلى الله عليه وسلم أن يدخلوا ويقول كيف تيكم فقالت عائشة لأبيها يا أبتي أجب رسول الله لأبي بكر رضي الله عنه أجب رسول الله قال والله يا ابنتي ما أدر ما أقول فقالت لأمها أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت والله يا ابنأتي ما أدر ما أقول قالت عائشة فقلت وانا حديثة السن لا اقرأ كثيرا من القرآن والله ما اجد لي معكم مثلا الا كما قال ابو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون قالت عائشة ونسيت اسمه من ابو يوسف عليه السلام اليس يعقوب بلى يعقوب لكنها من شدة الهم الذي وقعت فيه بسبب أنها اتهمت في عرضها وهي طاهرة الزيل رضي الله عنها ولا تجد دليلا لبراءتها وكانت تنتظر أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئها الله عز وإله بها وما كانت تظن أبدا أن ينزل فيها قرآن كما قالت إني لا كنت أحقر في نفسي أن ينزل الله فيها قرآنا فلما فتقول كما قال أبو يوسف ثم تقول ونسيت اسمه فيمكن الإنسان في معرض الهم الشديد يمكن أن ينسى الشيء البدهي الذي يقوله ليلة نهار ده التخريج الأول لأن الإمام البخاري قال اللهم ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك ده التخريج الأول التخريج الثاني أن يكون الإمام البخاري تأول تأول لأننا عندنا حديث للنبي عليه الصلاة والسلام في زمان الفتن اللي هي يمس الرجل مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا يضيع دي يبيع دينه بعرض من الدنيا في هذه الاثناء قال النبي صلى الله عليه وسلم يمر الحي على قبر الميت فيقول يا ليتني مكانك اه اذا تمنى الموت كفى بكداء أن ترى الموت شافية وحسب المناية أن يكون أمانية كما قال المتنبي فالإمام البخاري لما خشي على نفسه الفتنة في الدين لأن بلاء الإمام البخاري مع شيخيه محمد بن يحي الزهلي لم يكن في الدنيا ما كانش بينه بين بعض الأميراث ولا كان فيه بين بعض بضاعة ولا الكلام دا إنما كانت المسألة مسألة عقدية تتعلق بالدين فخشي الإمام البخاري على نفسه فربما يقول الإمام تمنى الموت تخريجا على هذا الحديث يمر الحي على قبر الميت فيقول يا ليتني مكان نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حزبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين يا سيره الخلفاء والنبلاء عود دي جدد في القلب انوار السجود ذكر الخلفاء والنبلاء عودي جددي في القلب أنوار السجود ذكرين بالمثالبين